لَكُمْ الذكر وَلَهُ الأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ إن يتبعون إلا ون وما تغوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى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 <تصفيق> ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن لا يبني من الحق شيئا فاعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد الا الحياه الدنيا ذلك مبلغ من العلم إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اتَّدَأَ وَلِلَّهِ مَا فِي الْأَرْضِ وما في الأرض ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواعش إلا اللمم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 وإبراهيم الذي وفى أن لا تذر وزرة وزرة أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وَأَنَّ إلى ربك المنتهى وَأَنَّهُ هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ وَأَنَّ عليه النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ وَأَنَّهُ هو أَهْنَا وَأَقْنَىٰ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 ليس لها من دون الله كاشفا أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وَأَنْتُمْ سامدون فاسجدوا لله واعبدوا